قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا